لآل ل ا شركه الهدى ح للخدمات ل التقنيه y o h you、yeah. All right. ي لفضيله الدكتور محمد ر ا النابلسي